الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين حياكم الله والاخوه في هذا اللقاء من سلسلة لقاءات شرح هذه الرسالة رسالة أصول التفسير للإمام السيوطي وقد يسر الله لنا قبل المغرب قراءة قسمين من أقسام هذه الرسالة وهي المتعلقة بالقراءات من حيث السند والأداء ونشكر فضيلة الشيخ ياسر سليمان وفقه الله على ما أتحفنا به من شرح وبيان للقسم المتعلق بالأداء وهذا الأمر أيها الإخوة يبين أن القرآن العظيم مجاله رحب بالتعلم والقراءات بابها واسع ومن أراد أن يتقن علم القراءات وكيفيات الأداء فإنه يحتاج إلى وقت وجهد حتى يتقن الروايات المتعددة وقراءات التي مع تعددها وكثرة وجوهها إلا أنها لا تناقض فيها ولا اختلاف اختلاف وقد قال الله عز وجل افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وتنوع القراءات له فوائد كثيرة تتعلق بالأحكام والمعاني فالقراءات يفسر بعضها بعضا وتفيد في تكثير المعاني المستنبطة من القرآن الكريم تفيد في الأحكام وفي العقائد والمؤلف اورد بعض الأنواع المتعلقة بالقراءات من حيث الأداء والقراءات أيها الاخوه من حيث البيان للقرآن والفهم له والتأثير فيه على قسمين قسم له أثر في البيان والتفسير وقسم لا أثر له فالقسم المتعلق أو المفيد في البيان والتفسير هو المتعلق بكيفيات النطق المختلفة للكلمة القرآنية بحيث تتغير بنية الكلمة أو شكل الكلمة أو حروف الكلمة فإذا تغيرت الكلمة نطقا سواء كان من حيث تغير الحركة في آخرها مثلا أو تغيرت الكلمة من كلمة إلى الأخرى تغير حرف فإن هذا يؤثر في المعنى ننشيزها ننشرها فتبينوا فتثبتوا هذه تغيرت بنية الكلمة فكل كلمة لها معنى فصار هذا من أسباب ثراء المعنى القراءة لفظ واحد لكن له أكثر من قراءة ولذلك قالوا إن القراءتين كالآيتين كل آية تفيد معنى وكل قراءة تفيد معنى وقد يكون التغير في الحركات مثل بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون وارجلكم وارجلكم يختلف المعنى فله أثر في المعنى فهذا النوع لابد للمفسر من الاهتمام به ومعرفته ولو استدلالا لأن معرفة القراءات نوعان معرفة استدلالية بحيث تعرف هذه القراءات نظريا لتستدل بها على المعنى والحكم ومعرفة أدائية وهو الإتقان وقراءة القرآن وتلقي القراءات أما النوع الثاني من أنواع القراءات فهو أكثر ما استمعنا إليه قبل الصلاة المتعلق بالأداء الإيمالة الإدغام المد هذا له أثر في المعنى طول المد وقصر المد لا اثر في المعنى لا لا لا اثر له في المعنى يعني المعنى واحد لكن يختلف الاداء الاماله الفتح التقليل بين بين لا اثر له في المعنى وانما هو نوع من انواع الاداء تعدد ال وجوه الكلمه من حيث الاداء الان ان شاء الله سنبدا في القسم الخامس من الرساله وهو المتعلق الانواع المتعلقه بالالفه الانواع المتعلقة بالألفاظ فنقرأ ما أورده المؤلف ثم نعلق عليه بما تيسر فتفضل وفقك الله عندك واو بس من زياداتك يعني لعله يقصد هي اختصار حذف ترك خبر مفرد ومثنى وجمع عن بعضها مفرد ما ادري ليش كسرت لفظ عاقل لغيره وعكسه التفاة واصل نعم المشترك المشترك المشترك بارك الله فيك طبعا المؤلف يعني يختصر اختصار شديد الى درجه احيانا كان الكلام صار يعني كانه جمله غير مفيده من شده الاختصار ولعله راعى هذا لاجل ان تحفظ هذا النوع ومنها ما يرجع الى الالفاظ يعني الفاظ القران هذه الانواع ترجع الى الفاظ القران واساليبه يعني ليست الألفاظ المفردة فقط وإنما الألفاظ من حيث الأفو... الألفاظ المفردة والألفاظ المركبة كذلك لأن بعض الأنواع ليس لفظا واحدا وإنما اللفظ من حيث العموم لأن اللفظ إما لفظ مفرد ككلمة او اللفظ المكون من تركيب. فهو يرجع إلى الألفاظ من حيث اللفظ اللفظ وهو الغريب والمعرر ومن حيث الاساليب التركيب الجمل كالمجاز و التشبيه والاستعارة هي مأخذها من الجملة كلها لا من لفظ واحد فقط أورد فيه سبعة أنواع قال ومنها ما يرجع إلى الألفاظ وهي سبعة الغريب ومرجعه النقل المقصود بالغريب هنا يا إخوان من حيث اللفظ الذي يخفى معناه فيه غرابة هذا المقصود بالغريب طبعا بعض المعاصرين أو بعض المتأخرين يتحفظ عن هذا الاستعمال يقول الغريب ما يصرح ان يستعمل في القرآن لأن الغريب يكون للوحي من الكلام والله سبحانه وتعالى استعمل أحسن الألفاظ والمعروف من الألفاظ هو المسألة اصطلاحيه يعني ليس فيها إشكال يعني المقصود العلماء لما قالوا غريب القرآن يعني الألفاظ التي فيها خفاء لأن الألفاظ في الجملة على نوعين نوع واضح المعنى لكثرة استعماله فلا يكاد يخفى على أحد وهو الألفاظ المتداولة المعروفة عند الجميع السماء والأرض والجبل وما شابه شمس القمر هذه الفاظ معروفة وهناك الفاظ فيها غرابة بمعنى لقلة استعمالها سواء على وجه العموم أو لقلة استعمالها في, في مكان دون آخر لا يعرفها بعض السامعين لها لا يعرفون معناها فسميت الألفاظ الغريبة بمعنى غرابة المعنى أما الفاظها ففصيحه لأن الغريب احيانا يذكرونه في أنواع الكلام غير الفصيح يقولون ومن أنواع الكلام التي لا تدخل في الفصيح اللفظ الغريب غير المعروف لأن الأصل في الفصاحة بيان المعنى وإضاحه على أكمل وجه فالغرابة تخالف الفصاحة غرابة اللفظ أو تنقص من بلاغته نقول لا هي في القرآن على أكمل ما يكون من, من وجوه البلاغة والفصاحة لكنها غريبة من حيث أن بعض السامعين لها لا يعرفون معناها وإلا فالعارفين لمعناها والذين يستعملونها يعرفون بأنها على أكمل ما يكون من الفصاحة والبلاغة على كل حال الصلاح استعمل وألفت فيه كتب فالمقصود بالغريب هنا الالفاظ التي فيها غرابه مثل ماذا طبعا الغرابه نسبيه قد يخفى عليه ما لا يخفى عليك وهناك احيانا بعض الالفاظ التي فيها غرابه يعني يشترك الجميع في انهم لا يعرفون المعنى بسهوله لان اللفظ نادر جدا خاصه مع تطاول الزمن وبعد وكثرة الأماكن لكن كان عند قريش المساله نسبيه لا يكاد يخفى, يخفى عليهم شيء إلا القليل جدا ومع ذلك يخفى عليهم يوجد ما يخفى فالشاهد أن اللفظ الغريب أيها الأخوة هو اللفظ الذي يخفى معناه حرد وغدوا على حرد قادري وغدوا على حرد تستخدمون حرد تستعمل عندنا هذه فيه غريب يعني ما هو مستعمل عسعس ضيزة تلك إذن قسمة ضيزة وما شابه ذلك مهطعين عظيم وأحيانا بعض الألفاظ تكون غريبة عند قوم وليست غريبة عند قوم لكنها ألفاظ فيها غرابة فاجتهد العلماء في بيان معاني الألفاظ الغريبة وألفوا فيها كتب من القدم وأكثر ما يكون التفسير في الغالب لها لأن الأصل يا اخوان أن التفسير لما يشكل الأصل إنما وضع تفسير القرآن لبيان معنى ما أشكل لأن الواضح لا يوضح والبين لا يفسر ومن هنا تجدون أن التفسير عند السلف قليل ما يفسرون كل شيء وإنما يفسرون بعض الأشياء المشكلة وطبعا أسباب الغرابة تختلف يعني قد يكون احيانا اسباب الغرابه الاشتراك أسباب الغرابة اختلاف المعنى الشرعي عن المعنى اللغوي المعروف المتعارف عليه وهكذا فألف العلماء في بيان الغريب عدة كتب ومصنفات ولذلك قال ومرجعه النقل يعني كيف نعرف معنى الكلمة تشتهي يعني تفكر بعقلك ايش معناها لا ترجع الى النقل عن اهل اللغه ماذا يستعمل اهل اللغه هذه الكلمه فيه من المعاني فمرجعه النقل يعني النقل عن اهل اللغه او عن السلف الذين يعرفون معناها لا مجال فيه للنظر والاجتهاد وان كان يمكن ان يجتهد في الوصول اليه تتامل لكن في النهاية لا بد أن ترجع إلى هذا اللفظ عند العرب وهنا يأتي سؤال هل تفسير القرآن باللغة من المنقول ولا من المعقول بتفسير بالنقل ولا بالرأي والعقل بالنقل هو بالنقل والرأي بالنقل من حيث معرفة معاني الكلمة والمفردة في اللغة لكنه بالرأي عندما تنزل المعنى على اللفظ احيانا يكون للفظ أكثر بمعنى فتختار معنى من المعاني ليكون هو المراد فهذا فيه إعمال للعقل فهو من حيث معرفة معاني الكلمة عند العرب منقول لا تأتي بمعنى جديد من عندك تبتكرة وإنما تقتصر على المعاني التي نطق بها العرب واستعملوها ثم تأتي المرحله الثانية إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى هذا اللفظ ما معناه من هذه المعاني فتوظف العقل لمعرفة المعنى الراجح ولذلك التفسير باللغة يحتاج إلى نقل ورأي في نفس الوقت فقوله مرجعه النقل من حيث الأصل الأصل أنك لا يمكن أن تأتي بمعنى مخترع ولذلك نص العلماء على أن كل تفسير محدث إذا خالف استعمال العرب فهو مردود ولا لا هل يجوز لأحد ان يأتي بتفسير يمكن أن يقبل من حيث معناه لكن المعنى هذا محدث لم يستعمله العرب يجوز ما يجوز لا بد من التقيد بالمعاني التي استعملها العرب في كلامهم لأن هذا القرآن نزل بلسان عربي واضح هذه مساله مهمه جدا كثير من الاقوال المحدثه خاصه بما يسمى بالتفسير العلمي او الإعجاز العلمي لا تتفق مع استعمال العرب للفظ لا تتفق فترد لهذا الامر فمرجعه النقل لا بد ان يكون هذا المعنى الذي وضع لهذا اللفظ مستعملا عند العرب من خلال الاستقراء ومعرفه اقوال السلف لان السلف ايضا يحتج بهم في مساله معاني الالفاظ من اشهر الكتب في هذا طبعا المؤلف في الشرح قال من اشهر تصانيفه غريب العزيز من هو العزيز هذا ايش يقصد به فيه كتاب مشهور من كتب الغريب ألفه امام من ائمه اللغه ابو عبيد القاسم السلام له كتاب في غريب القرآن ولا في غريب الحديث متاكد لو كان موجودا لا الغريب أبو عبيد القاسم السلام له كتاب في غريب الحديث نزهه القلوب لابن عزيز السجستاني يقال له ايضا العزيزي وهذا التفسير تفسير مختصر قال وهو محرر سهل الماخذ مع أنه مختصر إلا أنه صغرق في تعليف أكثر من 15 عاما وكان يعرض على شيخ ابن الانباري هذا تفسير وهو موجود على كل حال لكن أكبر مشكلة فيه هي مشكلة الترتيب له ترتيب خاص صعب يصعب ما مرتبه حسب ترتيب القرآن وانما مرتبه حسب ترتيب خاص به من حيث بداية الكلمة ونهايتها حركتها يراعي أول الكلمة ونهايتها من حيث يبدأ بالمضموم ثم المفتوح أو المفتوح ثم المضموم ثم المكسور ثم الساكن وعلى كل حال الكتاب نفيس جدا ومختصر ومطلوب عليه كما قال بعض أهل العلم وقد رتبه ابن الهائم في كتاب مطبوع عنوانه التبيان في غريب القرآن رتب هذا الكتاب على حسب ترتيب المصحف هو موجود لكنه شابه ببعض الزيادات التي فيها تاويل للصفات والا فكتاب التبيان في غريب القران لابن الهائم رتب هذا الكتاب الذي اشار اليه المؤلف في الشرح ومن امات ومن امات كتب غريب القران ايش تفسير غريب القران للامام ابن قتيبه متوفى في القرن الثالث 270 و السبعين او الثمانين تقريبا ألف تفسير غريب القرآن، وهو من أهم كتب هذا الفن، وهو أصل لكتب غريب القرآن، وألف فيه كذلك مكي بن أبي طالب المشكل، ولما طال ألف أبو حيان تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، وأشار إليه المؤلف في الشرح قال ولي ابي حيان فيه تأليف لطيف. في غاية الاختصار وتتأكد العناية به قصد يمكن الغريب نفسه تتأكد العناية به كتاب أبي مطبوع تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لابن التركماني أيضا تذكرة الاريب بما في القرآن من الغريب أو كلمة نحو وغيرها من الكتب كثيره الكتب في غريب القرآن مع الزمن أيها الإخوة مع بعد الناس عن اللغة بدأت تتسع دائرة الغرابة وتكثر الكلمات المشكلة فتحول التأليف منه من الغريب إلى كل المفردات فجاءت الكتب التي بينت معاني المفردات على وجه العموم ومنها ومن أشهرها كتاب الراغب, الراغب الأصفهاني مفردات ألفاظ القرآن وهذا الكتاب ليس خاصا بالغريب وإنما كل مفردات القرآن وهو عمده هذا الباب وجاء بعدها السمين الحلبي صاحب كتاب الدر المصون وألف كتاب تذكرة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ وهو من أجمع الكتب لأنه استوعب كتاب مفردات الراغب وزاد عليه وستدرك عليه بعض الأشياء وإن كان أكثر ما فيه من كتاب مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفى هذه كتب الغريب وتلاحظون أنها تنقسم قسمين كتب خاصة بالغريب فقط ما تفسر كل لفظ وهي المتقدمة ثم اتجهت بعد ذلك لبيان معاني المفردات على وجه العموم وألف المتأخرون بعض المتأخرين كتبا في هذا وبعضهم حاول أن يجمع كل الكتب المتقدمة في كتاب واحد لتكون سهلة في المأخذ في متناول الباحث وهي مهمة على كل حال بل الركن الأول من أركان التفسير اللغوي هو معرفة معاني المفردات هذا ما يتعلق بالغريب ثم قال المؤلف الثاني المعرب النوع الثاني المعرب بتشديد الراء ايش المقصود بالمعرب يعني هو لفظ غير عربي استعمله العرب في كلامهم أو استعمله القرآن وهذا النوع مختلف في وجوده في القرآن هل في القرآن معرب أو غير معرب؟ طبعا فيه مسائل إجماع في هذا. طبعا القرآن نزل باللغة, باللغة العربية بلسان عربي. فهناك تحليل محل النزاع. هناك أشياء متفق عليها. هناك اتفاق على أن في القرآن الفاظا اعجميه الفاظ أسماء. وأكثر أسماء الأنبياء من الأسماء العجمية. وهذا لا يؤثر في العربية شيئاً. لان استعمالك لان استعمالك للفظ في كلامك اعجمي لا يؤثر في عربيتك لو قلت رايت فلانا وسميته باسم اعجمي تتكلم باللغه العربيه ولا باللغه غير عربيه لغه عربيه نطقت فيها الاسم لان الاسم هكذا ينطق فهذا لا يؤثر في عربيه القران استعمال الاسماء الاعجميه فاجمعوا على وجود اسماء او الفاظ اعجميه في القران الفاظ وهي اسماء اسماعيل ابراهيم جبريل هذه اسماء يسمونها اعجمي بمعنى انه في الاصل غير عربي ماخوذ من لغات اخرى فاستعمل وهذا لا يؤثر في العربيه شيء وأجمعوا كذلك على انه لا يوجد في القران تركيب اعجمي غير عربي لا يوجد تركيب باجماع محل الخلاف هو مفردات استعملت في القران ومختلف هل هي عربيه او غير عربيه مشكاه كما أورد كيف الاواه السجيل القصص القصص وغيرها اوصلها المؤلف يقول الى بعضهم اوصلها الى ستين لفظ هذه الالفاظ هل هي عربيه ولا غير عربيه فبعض العلماء قال الاصل انها غير عربيه بلغات اخرى واستعملها القرآن فسميت المعرب عربت او استعملها العرب قبل نزول القرآن واستعملت في القرآن وبعضهم قال لا هي مما اتفقت عليه اللغات تنطق بهذا النطق عند العرب وعند غيرهم فجاء القرآن بها لانها من الفاظ العرب وبعضهم قال لا عكس هي عربيه اصلا واستخدمها غير العرب وش الراجح من وجهه نظركم ليش؟ ممتاز هو تعليلك ممتاز عندنا اصل وغير اصل طبعا هو شف بعضهم قال الاصل انها غير عربيه طيب كيف عرفنا انها غير عربيه ما الدليل هل عندنا دليل قطعي لا هل عندنا دليل قطعي انها غير عربيه عندنا لانهم يقولون يعني لا تاتي على اوزان العرب ولا ايش قصدك اوزان تتفق مع اوزان كلام العرب بس هناك في عند العرب ما يسمى بالسماعي يريدون الفاظ يقول السماعيه موجوده لا يشترط لكل كلمه عربيه ان يكون لها وزن هي مستثنيات قليله لكن لما يعجزون عن معرفه وزن مناسب للالفاظ العربية قال سماعي سمع ويكفينا السماع وهو اصل عند العرب سماعي. صار عندنا أمرات الأمر الأول يقولون هي غير عربية ليش قالوا لأن أصلها غير عربي طيب وش عرفنا أن أصلها غير عربي يلا هاتف دليل يعني خلنا الآن في, في الناحية الوزن بين القولين ما في شيء يبين من قال أنه مصر من قال أنها خاصة بهم نقل, نقل النقل هذا مشكوك فيه غني ما فيه جزم لكن عندنا في المقابل يقين وهو أن القرآن عربي بلسان عربي مبين والله حكم على القرآن بالعربية فليش ما نعكس لماذا لا نقول هي عربية واستعملها غير العرب فيما نعكس بل هذا أوفق من حيث الدليل طالما أنها وردت في القرآن فهي عربية حتى لو لم ت تتفق مع اوزان الكلام العربي وفيه فيه على كل حال مبحث كتاب كامل في اعجاز الالفاظ التي تسمى اعجميه في القران الكريم اما الاسماء فلا اشكال فيها ما فيها اشكال محل اجماع الاسماء ما فيه محل اجماع والسدر من الاسماء اسماء الانبياء قالوا كلها اعجميه الاربعه اللي هم الانبياء العرب من هو شعيب ونوح وهود وصالح هؤلاء هذه الأسماء عربيه وباقي أسماء الأنبياء كلها أعجمية باعتبار أنها في الأصل ليست بلغة العرب أصلا لكن هذا ما في إشكال يعني كونك تنطق لا بطريقة أصحابه هذا ما ينقص أو يقلل أو يذهب عربية القرآن فالأرجح أو الذي ترجح كفته هو عربية هذه الألفاظ من جهتين أو من ناحيتين الناحيه الأولى نقول من الأصل أن كل ما في القرآن فهو عربي لوجود الدليل الواضح في هذا الله قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا الأمر الثاني أن نقول انها كلمات اتفقت عليها اللغات وهناك ألفاظ حتى الآن في ألفاظ للذين يعرفون اللغات تكاد تنطق عند أكثر اللغات بنطق واحد وإن تغير عندنا سكر و يقولون في الانجليزي شجر سكر شجر نفس الطماطم ايش عندنا طماطم تومايتو ما ادري ايش لا ايس كريم هذه ما هي ايس كريم هذه مركبه لكن في الفاظ يعني كثير انت لو تتبعت وهذه محل بحث جميل لو تتبعت كثير من الالفاظ ستجد ان بينها تقارب في النطق في العصر فالاقرب طبعا أنها عربية أو مما توافقت عليه اللغات طبعا ذكر قال المعرب كالمشكاه والكثل ذكر في الشرح قال في شرحه في الاتمام قال المعرب هو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم في غير لغتهم قال واختلف في وقوعه في القرآن فقال قوم نعم وقع كمشكاه جمال المشكاه يا مشايخ مشكى غريب اخذ غريب ها نرجع للنقل في مدارس المشكى ها وش طيب اذا كنت في مدارس المشكى ولا تعرف معناها صار لا مو مسمح ايوه هي فتحه زمان بيوتنا زمان كان مثل النافذه لكن غير نافذه يعني وش اقول صعب التعريف هي عباره عن فتحة في الجدار لا تنفض للخارج مثل يعني يوضع فيها المصباح يوضع فيها بعض الأشياء زمان ما كان فيه دواليب ولا كان فيها أشياء في فيضعون فتحة في الجدار يوضع فيها المصباح وما يحتاجون إليه نعم طال والكفل طبعا يقولون المشكاه بالحبشية والكفل للضعف يقولون هو أيضا بالحبشية والأواه الأواه الرحيم بها هو إلى العربية أقرب هو كثير التأوه آه آه, آه ليكثر التأوه والتوجع يقال لها أواه والسجيل الطين المشوي بالفارسية والقسطاس العدل بالرومية الشيخ خالد وفقه الله في شرفه في حكم يعني انه كان في الجامعه الاسلاميه فكان يقابل الكثير من ابناء الجاليات يقول فسالتهم عن هذه الحبشه سالتهم ايش قالوا ما نعرفها الا ان تكون في لغة قديمه وهذا يعطيك انها إيش عربية عربيه قال وانكرها الجمهور وقالوا بالتوافق وقالوا انها مما اتفقت عليه اللغات وقد قال الله تعالى قرانا عربيا وولفت فيه مؤلفات المعرب السيوطي نفسه له كتاب فيه المعرب ظاهر عنوان المهذب فيما جاء في القرآن من المعرب مطبوع ومشهور ذكر فيه الألفاظ التي قيل بأنها وردت في القرآن وهي في الأصل ليست هكذا قالوا ليست من لغة العرب ثم انتقل إلى المجاز والثالث المجاز وش المجاز؟ الكلام يقولون أو الألفاظ تنقسم إلى قسمين حقيقة ومجاز فيش وش الحقيقة هو اللفظ المستعمل في ما وضع في ما وضع له والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لقرينه طبعا هذا التعريف فيه إشكال اصلا لأننا ما ندري إيش وضع لهذا تستطيع أن تجزم أنه وضع هذا اللفظ لهذا المعنى جزما لكن فيما يستعمل في السائد في المعروف على كل حال هذا المشهور لا لا لا نقف هل في القرآن مجاز ولا ما في مجاز هل في اللغة مجاز ولا ما في مجاز اختلف العلماء خلاف كبير جدا خاصه يعني يمكن أكثر من حضروا في الخلاف شيخ الإسلام التيمي رحمه الله وتلميذ ابن القيم ينكرون المجاز هذا، ولهم أئمة يعني قبلهم، لكنهم أكثر من تبنى إنكار المجاز، وابن القيم يعني من أقوى من أنكر المجاز في كتاب الصواعق المرسلة، وذكر أنه باطل من وجوه كثيرة يمكن إلى خمسين وجها طبعا لما ترجعون للصواعق المرسلة ما هو موجود. فيها موجود الآن لأن المطبوع من الصواعق المرسلة ناقص لكنه موجود في مختصر الصواعق المرسلة هذا من فوائد المختصرات لأن شخصا قد يختصر كتاب فيفقد الأصل ويبقى المختصر فمختصر الصواعق المرسلة للموصلي المطبوع في أربع مجلدات في مجلد كبير وفي مجلدين موجود فيه ما ذكره ابن القيم في مساله المجاز. طبعا نسأل شائكه لكن الأقرب فيها والله اعلم أن المجاز ثابت بل بعضهم يقولون أن أكثر لغة قائمة على المجاز لكن لا يدخل فيه أو لا يوظف لإنكار الصفات وتأويل الأدلة تأويلات باطلة ويقال بأنها تحمل على معاني مجازية لا فلو قيل باستعمال المجاز لكن لا يدخل فيه صفات الله عز وجل ولا ما لا يجوز تأويله ولا ما لا دليل يوجد دليل على حمل الكلام على لفظ غير المشهور وغير الذي استعمل له اللفظ في الأصل وبعض طيب ايش ال بعض المنكرين يقولون مثلا وسال القرية يعني وسال أهل القرية قالوا هذا استعمال عربي ما هو مجاز استعمال عربي وأولئك سمونه مجازا فيش صار الأمر خلاف لفظي ولذلك قدامة في الروضة في روضة الناظر قال فهو خلاف في عبارة أنتم سموه استعمال عربي ونحن نسميه مجاز ونحن متفقون على أن هذا الأسلوب ورد في كلام العرب واستخدم في الظاهر يعني واخفض لهما جناح الظلم من الرحمة جناح الظل هل للظل جناح؟ هل الجناح حقيقه هو المعروف الذي يستعمله الطائر في الطيران او ما جناح المعروف الجناح المعروف الحقيقي قالوا جناح الظل طيب فيقولون هذا استعمال عربي فصيح يعني ما هو ما هو مجاز طيب سمه استعمال عربي وانا بسميه مجاز وما في مشكله يعني في المساله ما تحتاج الى ان نكون فريقين وكل منا يبطل رأي الآخر، وإن كان بعض العلماء يقولون ليست المساله بهذه الصورة على كل حال، المجاز سواء سميناه اسلوبا من أساليب العرب أو مجاز لا بد فيه من قرينة، فإذا وجدت قرينة وهي دليل صحيح فنقول به ولذلك بعض الباحثين المتأخرين الف رسالة في المجاز وأثبت أن شيخ الإسلام يقول بالمجاز بالادله بالدليل اذا وجد دليل على استعمال اللفظ في غير ما وضع له اصلا وجد دليل فنقول نعم يصح استعمال او نسميه مجاز لا دليل يصرف الكلام عن معناه الدليل هو السياق لو لو قلت رايت اسدا يقاتل الاعداء ويقطع رؤوسهم بالسيف وش المقصود بالاسد هنا وش الدليل سياق الكلام سياق الكلام واضح انه حيوان انه رجل شجاع فقد يكون الدليل سياق الكلام وقد يكون الدليل عدم دليل آخر يمنع من من مثل زيارة حديث الزيارة أما علمت أنك لو زرته لو وجدتني عنده أما علمت لو وجدتني عنده عند المريض ايش معناه يعني يعني يثيبه يعطيه أجر ما هو المعنى الحقيقي ان الله سبحانه الله عندنا دليل ان الله مستوى على عرشه بائل من خلقه فالدليل يعني عندنا أدلة أخرى نتعامل بها مع النصوص فنقول إنه يستحيل حمل الكلام هنا على ظاهره المتبادر من ذهنه منه فالدليل هو أدلة أخرى تدل على أن الله سبحانه وتعالى مستوين على عرشه بائن من خلقه يعني إذ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوليد ونحن أقرب إليه يعنيه ملائكه والدليل اذا يتلقى المتلقيا على اليمين وعلى الشمال قاعد واضح يا اخوان يحمل الدليل على بعلمه بملائكته فالدليل يؤخذ من مجموع الادله من قواعد الشريعه فاذا جاء الكلام ولا يمكن حمله على المعنى المتبادر للذهن بدليل فنعم نقول بالمجاز ثم ذكر المؤلف انواعا من المجاز قال اختصار حذف يعني اختصار بالحذف يختصر الكلام بحذف بعضه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى هل في حذف اكيد في حذف الا ان تكونوا اهل ظاهر في هذه المساله يعني فمن كان منكم مريضا او على سفر في رمضان فعده من ايام اخر يعني اذا سافرت ولا مرضت صوم ايام ثانيه ولا فافطر فعده من ايام اخر فالتقدير فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر لسفره او مرضت فعليه عدة من أيام الأخر فحذف افطر الظاهرية قالوا ما في حذف خلنا فيجب على من أفطر مرض أو سافر أن يفطر يجب بعضهم قال والدليل فمن كان منكم مريضا أو على سفر لا تقول لي فيه محذوف ما فيه محذوف في الآية أما الجمهور فيقولوا لا والدليل على ذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وبيان السنة لهذا فهذا يسمونه من أنواع المجال طبعا هل حملنا الكلام على ظاهره ولا حملناه على معنى يحتاج إلى تقدير لدليل وهو أن القضاء لا يكون إلا لمن أفطر فالتقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أي فأفطر فعدة ومثله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه يعني فحلق ففديه فحلق ففديه ومثله الكلام الذي يحدث للعلم به للعلم به قال انا انبئكم بتاويله فارسلوا يوسف ايها الصديق يعني فارسلوه فذهب وقال يا يوسف حذفت كلها لأنها معروف فأرسلون ذهب وكلمة كلها طويت قال الله عز وجل في, في وإذ قال موسى لقومي قومي أنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم لا فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم ايش ففعلتم فتاب عليكم ففعلوا فتاب عليهم ولا لا ايوه خلاص ليش التكلف انك تذكره فهو يبين لك ان, إن الفصاحة ان يحذف ما يعلم ما يعرف مع يعني ان الكلام هذا فيه محذوف دك... لم يذكر فهذا يقول بان من انواع المجاز قال وترك خبر ترك خبر يعني يترك الخبر احيانا للعلم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل ايش فصبر جميل صبري تقدير إعرابها فصبر جميل صبري او فصبري صبر جميل هذا تقدير الآية حتى يعرف معناها ايش معنى فصبر جميل هل هو يقول فاصبروا صبرا جميلا لا لانه يخبر عن نفسه فصبري صبر جميل أو فصبر جميل صبري فحذف الخبر هذا يسمى حذف اختصار حذف ومثله لو قلت لك ما اسمك تقول ايش لو قلت اسمي ما يصلح مش عارف انك بور محمد على طول لأن وترك ما يعلم جائز حذف ما يعلم جائز بل العرب ما يحبون الاطاله ولذلك من أمثلة الامثله الامثله التي يقع فيها بعض القراء وهي لا تصلح وفيها نوع من التكلف والانزال انزال القران عن رتبته ما يفعلها بعض القراء في القران لما يقولون القارعة ما القارعه وما ادراك ما القارعه ايش يوم يكون الناس بعضهم يقول القارعه يوم يكون الناس يا اخي انت خربت القارعه يوم يكون الناس مثل ما اسمه قال اسمي محمد طيب ليش تقول اسمي انا سالتك على اسمك قل لي محمد وانت على الموضوع اختصر اختصر هذا اختصار وحذف ما يعلم مطلوب ما فيه حاجه للتكرار قال مفرد ومثنى وجمع عن بعضها ليش فهمت شيء؟ لا كلام مستقل هذا الكلام اللي يبغى له إيضاح مفرد ومثنى وجمع عن بعضها الكتاب هذا يبغى له دات سمكرة سمكرة جديدة اللي هو هذا من الخير اللي الله خير اللي طبعوا الكتاب ما تدري كيف ضبطه من احى ممتاز احسنت اجتهدت ولا فيه علامه فهمت من الان جيد هو بعض الناس يا اخوان بعض العل... بعض ترد مساله ويقولون لماذا يلغز بعض العلماء الذين يؤلفون المتون يجيبون الكلام كانها الغاز تحتاج قالوا ليحرك ذهن الطالب ويجعله يفكر لان من اعظم اركان تحصيل العلم التفكير وتمرين الفكر ومن اكبر مشاكلنا الان اننا ما نفكر بس نبقى كل شيء عندنا ترهل في العقول ولذلك لما نعطيك نعطي الآن الاجيال الجديده ونعطيهم لغز وش يسوون لغز صعب ها عندي لغز استفضل ها أعطينا ما أعرف وش يقول عجل أعطني المعنى خلاص طيب فكر شوي قال خلاص ليش متضايق مثل تكلف واحد سمين تقول أركب كيلو يمشي عشرة <تصفيق> متر خلاص ما أقدر عقولنا ترهلت صارت لعدم اللي عدم التفكير لكن اللي يفكر دائما لما تعطيه لغز قال ممتاز اصبر علمك قال لا لا لا يصبر يفكر ويفكر الذين ما يكرهونه يقولون انت بذلتنا انت سببت لنا فاحيانا العلماء يلغزون لأن من مقاصد التعلم تحريك الذهن ومن اكبر اسباب التاخر العلمي عندنا ان ما فيه تمارين عقليه لذلك نبه شيخ الإسلام في بعض المواضع أن العلماء كانوا يريدون المسائل الرياضية يعني الرياضيات لتحريك الأذهان وبعض المهتمين بهذه الأمور يقول قبل أن تبدأ في أي درس او في المدرسة في التعليم لا تبدأ على طول من تعطيهم طوابير صباحية في الصباح تحريك أجسادهم أعطهم تبارين عقلية حتى تتحرك الأذهان فإذا تحركت الأذهان جاءت المسائل وهي مستعده فيعطونك احيانا بعض الكلام كالالغاز مثل هذا الكلام تفكر ايش معنى لما تفكر تصل أو تخطئ لكنك في الاخير وظفت هذا الكلام لصالح تحريك الذهن معنى الكلام مثل ما ذكر الاخ وفقه الله والجميع يعني ومفرد ومثنى وجمع بعضها يعني يستعمل مفرد والمراد الجمع ومثنى والمراد الجمع واخلط وجمع والمراد مفرد نعطيكم بالمثال يتضح المقال طيب أي استعمال كل واحد من الثلاثة هو موضع الآخر مثال المفرد عن المثنى والله ورسوله أحق أن يرضوه ولا يرضوهما ها يرضوه مفرد مع معنا المرجع مثنى والله ورسوله حق أن يرضوهما لكن قال والله ورسوله حق أن فهذا استخدم مفرد والمراد مكان جمع واضح والمفرد عن الجمع طبعا قد يقال بأن هذا نوع من التكلف في ال في ال هو ما يحتاج يعني واضح لكن هو يبين لك أن الأصل أنه مثنى والسوع من المفرد مكانه والعصر ان الانسان لا في خسر والعصر إن الإنسان لا في خسر قال ان الانسان مفرد صح وش المقصود قال وعن الجمع ان الانسان لا في خسر اي الا المقصود ان إن الاناس لا في خسر ليش تستغرب بعضهم يستغرب يقول ليش ان الاناس لا في خسر ان الناس لفي خسر لانه استثنى والمستثنى لا يكون من مفرد وإنما يكون من جمع وايضا في قوله يا, الإنسان وقد جمع يا ايها الانسان ما ضرك ما ورد بيعن شخص واحد طبعا هذا هذا يسمونه العموم طبعا هو اصلا الكلام هذا قد يقال بان فيه نظر لان الانسان هنا مفرد لكن معناه العموم لدخول الاله الجنسيه التي تريد الاستغراق لكن هكذا ذكر في بعض الانواع فيها تكلف يعني والا العرب اي عربي يفهم منه العموم لان ال اذا دخلت على الانسان فأفادت العموم قال بدليل الاستثناء لان الاستثناء لا يكون الا من طيب بها الهاني قال والملائكه بعد ذلك ظهير ظهير مفرد والملائكه جب لم يقل والملائكة بعد ذلك ظهراء وإنما ظهير ظهير قال ومثال المثنى عن المفرد يلا من يأتي يلا يا أصحاب التفكير خلنا مثنى والمراد مفرد طبعا فيه احتمال القيا في جهنم أصلها ألق في جهنم كل كفار عنيد كيف؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله هذا مثنى الجبع ما هو المفرد؟ آلهة؟ جم وفسدت لا بس سعوده فسدت السماوات والأرض ما ما تجي السماوات والأرض ما تجي قال والمفرد والمثنى عن الجمع ثم ثم ارجع البصر كرتين المقصود كره بعد كره ليس المقصود اثنين مرتين وانما كرات كثيره كره بعد كره بعد كره ليس المقصود مرتين فعبر عن المثنى والمراد الجمع يعني كثرة التكرار طيب عكس ومثال الجمع للمفرد هذا كثير رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال لم يقل ربي أرجعني قال ارجعون وهو واحد طبعا هذا كثير إن المتكلم لكن هذا يعني طبعا هنا لا يريد التعظيم لنفسه يعني الاستخدام الجمع للمتحدث المفرد عن نفسه للتعظيم او لغرض كثير لكن هل هذا يريد التعظيم وليس كل من اخبر عن نفسه بالجماعة يريد التعظيم نفسه لا ممكن احيانا التواضع مثل اياك نعبد واياك نستعين نستعيد انت واحد لكن مع ذلك تقول يعني لست انا الذي يعبدك وحدي غيرك يعبدني كثير يعني ما تفتخر بانت الذي تعبد ما غيرك كثير من الناس اياك نعبد كلنا ما هو انا الوحدي اياك نعبد واياك نستعين رب ارجعوا قال طبعا قال اي ارجعني وعن المثنى جمع عن المثنى فان كان له اخوه فلامه ايش معنى مقصود هنا وان كان له اخوه طيب لو كانوا اخوه كم تأخذ أمة؟ السدس عجل. فعبر عن الاثنين بالجمع وهذا على مذهب من يفصل المثنى عن الجمع وبعض العلماء يقولون قر الجمع اثنان فيدخل في الجمع قال فإنها تحجب بالاخوين ثم قال لفظ عاقل لغيره ومن أنواع المجاز أن يستعمل لفظ عاقل لغيره لفظ عاقل لغيره مثل إيش؟ يعني يستعمل لفظ للعاقل اصلا لغير العاقل قالتا اتينا طائعين ايش ثم في سوره فصلت ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين الاصل لغير العقلاء يقول اتينا طائعات مو طائعين او طائعه لكن طائعين للعقلاء فاستخدم العاقل لغير العاقل لأنهم فعلوا فعل العاقل وهو الاستجابة والطاعة فكان الأمر بهذه بهذا المسلوب قال رأيتهم لي ساجدين للشمس القمر لم يقل رأيتهم لي ساجدات وإنما قال ساجدين والساجدين للعقلاء لانه فعل من يعقل لأن السجود فعل من يعقل طيب وعكسه وايش عكسه استعمال لفظ غير عاقل للعاقل ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض ما في الاصل ليش لغير العاقل ها وان والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين أني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي كلها الكواكب والشمس والقمر لا بسمه للجمع الآن ويتكلم عن عاقل وضع لغير عاقل الشمس والقمر والكواكب ليست عاقلة فاستخدم لها استخدام يطلق للعقلاء ليست جمع ومفرد هنا ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض قالوا ان ماء لغير العاقل يسبح لله ماء في السماوات واستعمل للعاقل لأنه يدخل في من يسجد العقلاء وفي من يسبح العقلاء والأقرب والله أعلم أنه استخدم ما يعني ما في دليل قطعي أن ما تكون لغير العقلاء فقط لكن الأغلب أنها تستخدم لغير العقلاء قد يقال بأنها استخدمت هنا لأن الأكثر غير عقلاء أكثر من يسجد هل هم البشر والجن والإنس ولا الجمادات الجمادات أكثر وغير العقلاء ولا ال... وذرات الهواء وحبات الرمل كلها تسجد لله فهي أكثر فغلب غير العاقل لأنه أكثر لأنه أكثر أو لأن ما تطلق على هؤلاء وعلى هؤلاء لذلك قال المؤلف أطلق سبحانه ما على الملائكة والثقلين وهو موضوع لغير العاقل وفي النفس شيء من وهو موضوع لغير العاقل لأنه يرد استخدامها يظل العاقل قال لكن لما اقترن به غلب لكثرته وإن كان الأكثر في مثل ذلك تغليب العاقل لشرفه هذا ما يتعلق باستعمال العاقل لغير العاقل وغير العاقل للعاقل ثم قال التفات ومن أنواع المجازر طبعا هو يدخل في المجاز وإن كان في الحقيقه الحقيقة أسلوب آخر يعني ما له دخل في المجالس ايش معنى الالتفات تقال الحديث من, من أسلوب إلى أسلوب آخر أو من طريقة في الضمائر إلى طريقة اخرى أو إلى تحول الكلام الالتفات مثل تحول والتفات في الكلام من صيغة إلى صيغة أو اسلوب الى إلى مثل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يعني هو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هو إياك أنت وإياك نستعيم إياك نعمد وإياك نستعيم فتحول من الغائب إلى المخاطب طبعا هذا له أسرار لأنه من أنواع البلاغة في الغالب أن الالتفات لا يكون إلا في موضع فيه تغير يعني يحتاج السامع أن ينتبه هنا كأنه قال لما اثنى عليه ومجده وحمده اقترب منه فصار كأنه بين يديه فقال إياك نعبد وإياك نستعين وهذا نوع عالي من أنواع مراعاة الفاضل المعاني ولذلك بعضهم يقول ينبغي وأنت تقرأ أن يكون هناك نوع من الالتفات في حديثك في كلامك في أسلوبك أو الصيغة من يعني كنت تقرأ بـ بـ اداء معين فعند الالتفات تغيره رفعا او خفضا حتى ينتبه السامع طيب في مثل هذا الحال هذه طبعا هذا فقه دقيق من فقه الاداء في القراءه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين مناسب مناسب قد يقول لا مو مناسب مو مناسب ليش لانك لما تكون بين يديه خفض مو ارفع <تصفيق> يعني قل اياك نعبد واياك نستعين انت لما تقترب ترفع ولا تخفض ما لكم اخفض خلاص اقتربت منه لان النداء بالصوت مرتفع للبيت فاقتربت هو التفات على كل حال لكن حاول ان يكون ال التفات مناسبا للمعنى هذا يراعيه بعض القراء بدقه يعني عندهم حس مراعاه النطق للمعنى هذا الالتفات صوتي هذا الالتفات في الاسلوب في الالتفات صوتي وهذا جيد احيانا من مراعاه المخاطبين لما تتكلم وصلت الى الشاهد الشاهد عند جالس مقدمه لما تصل الى الشاهد لذلك يستحسن كخطيب او متكلم اما بعد يعني انتبه لان اما بعد الانتقال من المقدمه الى المقصود اصلا اما بعد اتت للتنبيه اصلا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا تغير ليشهدوا ويذكروا هم فكلوا أنتم لأن فكلوا صار فيه توجيه أمر يحتاج انتباه لفعله وامتثاله فتغير الأسلوب من الغيبة إلى الخطاب فهذا هو الالتفات قال المؤلف الالتفات وهو الانتقال من واحد من, متكلم من المتكلم والخطاب والغيبة إلى آخر منها يعني واحد المتكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر مالك يوم الدين اياك نعبد هذه من ايش من غيبه الى خطاب حتى اذا كنتم في الفلك اذان ما شاء الله انتم يا اهل الشرقيه ما شاء الله الوقت عندكم باقي الاذان عندنا عليها ربع ساعه مراعاة الاخت... احيانا الاختلاف طيب حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بكم قال بهم الاصل لو كان حتى إذا كنتم وجرينا بكم لم يقل بكم قال بهم فانتقل من إيش؟ الخطاب إلى الغيبة عكس والله الذي أرسل الرياح من هو اللي سيؤذر وقت ذا لا والله الذي أرسل الرياح فتذير سحابا ايش سقنا. وين الالتفات الغيبه الى خطاب الى متكلم عفوا والله الغيبة الى فسقناه نحن الى متكلم قال هكذا ذكر ابو عبيده في انواع المجاز والصواب انه ليس منها ليس من انواع المجاز وانما هو من انواع الخطاب فانه حقيقه ما في مجاز هنا ولذلك قال ولذلك لم نذكره في التحبير في باب المجاز وأفردنا له بابا على كذا هذا الكتاب منسوخ بالتحبير ها عرفتم هذا الكتاب منسوخ بالتحبير فمن قرأ هذا الكتاب فيتعين عليه ان يقرا التحبير طيب هذا اسمه الالتفات وال بل الصحيح انه ليس من انواع المجاز بل هو اسلوب مستقل من أساليب الخطاب وأنواع البلاغة. قال إضمار إضمار طبعا الإضمار مثل الحذف. بعضهم جعل من الحذف مثل وسأل القرية. هذا هذا من أكثر الأمثلة التي تذكر للمجاز. وسال القريه ايش معنى القريه وسال القريه يعني ايش القريه قريه تروح للقريه وتسالها اهل القريه يعني واضح المنكرون للمجاز يقولون ان القريه تطلق على اهلها وتطلق على المكان لكن المعنى المعروف ان القريه اذا اطلقت فالمراد الجميع يعني القريه نفسها فالمقصود وسال اهل القرية وسال اهل القريه وأسأل القريه التي كنا فيها والعيضة التي أقبلنا فيها وهذا من أقسام الحف من أقسام الحف الذي سبق ذكره قال زيادة طبعا المقصود بالزيادة أن يزاد الشيء إعرابا لا أن يكون لا معنى له لا هو له معنى بس يزيد من حيث الإعراب بمعنى أنه يمكن الاستغناء عن من حيث الإعراب أما المعنى فله معنى قال ليس كمثله شيء هو ليس مثله شيء ولا ليس كمثله شيء لو كان المقصود ليس كمثله مثله المتصور في الذهن يعني ليس له مثيل ولا هو الذي ليس له مثيل ما هو وليس مثله شيء سبحانه فقالوا ان الكاف زائده والمعنى ليس مثله شيء ولكنها في الحقيقه تفيد معنى تقويه نفي المثل يعني اذا كان ليس كمثله شيء فكيف هو اذا كان مثله لو فرض ليس له شبيه فكيف هو اولا وابلغ يعني لكنهم يقولون هذا زائد يعني زائد من حيث مثل حتى اذا ما جاؤوها حتى اذا ما جاؤوها شيء حتى إذا ما جاوها ايش معنى ما جاؤوها حتى اذا جاؤوها وعلى قول لا اقسم بهذا البلد لا اقسم بيوقي ايش معنى أقسم, اقسم لكن هذه مزيده للتوكيد زياده قال تكرير كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون هل هو تكرير تكرير يعني تكرير فقط للتكرير ممكن يكرر الكلام للاهتمام او للاهميه لكن الصواب هنا انه ليس تكرارا بل هو تاسيس كلا سيعلمون في حال ثم يعلمون في حال كلا سيعلمون اذا ماتوا ثم كلا سيعلمون اذا بعثوا لان القاعده انه اذا دار الكلام بين التاسيس والتوكيد والتكرار فالتاسيس اولى فإذا حملت لفظ على معنى واللفظ الثاني على معنى فهو اولى واضح لكن بعضهم يقول توكيد تكرير تكرير كلا, كلا سيعلمون ثم كلا. لو كانت تك تكرار كانت كلا سيعلمون كلا سيعلمون لكن الله قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون يعني انه ليس تكرارا وانما هو بيان لشيء سيعلمون اخر وهو الارجح لكن هذا ما ذكره المؤلف قال وتقديم وتاخير تقديم وتاخير فضحكت فبشرناها بإسحاق اي بشرناها فضحكت لا ما هو كذا هي ضحكت تعجبا لما جاءوا وخاف منهم فاخبروه بخبرهم فضحكت مما وقع فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب هذا الاصل بعضهم قال كيف تضحك ايش سبب الضحك اصلا ابتداء ليش تضحك ما هو كذا ما ضحكت من الموقف وانما بشرناها باسحاق فضحكت وهذا له وجه يعني ممكن هو الضحك حقيقي على كل حال لكن قد يكون الضحك للتعجب قد يجيك شيء جاءك ناس بصوره ملائكه بعدين طلعوا ملائكه سبحان الله تضحك تعجبا او استغرابا <تصفيق> ها <تصفيق> معنى اخر لكنها ضعيف انها حاضت ذكر بعضها لكنها خلاف هذا من التفاسير يعني التي يقولون تخالف المعروف المشهور من الكلام تقديم وتاخير سبب مش معنى سبب يعني ان ينسب الشيء الى الشخص وهو لم يفعله ولكنه سبب فيه وهذا كثير جدا يقول ابو فلان اشتريت لبن من البقاله وما اشترى ولده اشترى بس هو اللي امره وذهب وجابه اتى ولا لا من تنسب الشيء تقول بنيت فانت اللي بنيت ولا العمال من الذي بنى البيت؟ لكن انت بنيت البيت لانك انت الذي امرتهم يذبح ابنائهم يذبح من فرعون هل هو اللي رايح طالع ويدبحهم واحد واحد ولا امر الجنود؟ كذا الخطابات فعلنا وامرنا وصنعنا وأنجزنا وهو بس يأمر فيضاف الشيء الى من كان سببا في حصوله وهذا واضح أن يأمر بذبحهم فاسند إليه لأنه سبب ذلك فأسند اليه لأنه سبب ذلك هذا النوع الثالث اللي هو المجالس ثم انتقل إلى النوع الرابع وهو المشترك ما هو المشترك هو اللفظ الذي له أكثر من معنى عين عين ماء أم عين رأس تنظر بها أم عين مال عين أم جاسوس هذا يسمونه مشترك لفظ يطلق على أكثر من معنى رأس رأسك أم رأس مالك أم هذا يسمونه المشترك هذا ورد في القرآن القرء، مثلا الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولذلك من أسباب الاختلاف الاشتراك اختلفوا في معنى القروء. لأن القرأة مشترك يطلق على الحيض ويطلق على الطهر لأن الأصل أن القرء يطلق على الوقت فالوقت هذا قد يكون وقت طهر قد يكون وقت حيض ليس المقصود الآن الترجيح وإنما المقصود التمثيل ويل طبعا الألفاظ إما مشتركة ولا متباينه ولا متبادة ولا مترادفه المشت... ويل ويش مشترك بين ايش ويش ويل ويل ممتاز ما شاء الله اجاب الاخ الكريم يعني ويل يطلق على وعيد وعيد وتهديد ويطلق كما يقول بعض المفسرين وإن كان فيه نظر على واد في جهنم انه واد في جهنم فعلى التفسيرين هو مشترك بين هذا وهذا الند ايش الند يطلق عليه هم. الند للمثل ندك كمثيلك وندك بدك قال والتواب انت تواب والله تواب ايش الفرق انت ترجع توب والله يقبل فيطلق التواب على الذي يرجع ويتوب ويطلق على الذي يقبل ولذلك التائب تطلق على التائب ان الله يحب التوابين وتطلق على القابل للتوبه ان الله هو التواب الذي يقبل التوبة ويتوب على عباده والمولى يطلق المولى على السيد وعلى العبد والغي يطلق على ضد الرشد وعلى وادي في جهنم على القول فسوف يلقون غي طيب والمضارع يشو المضارع يطلق على الفعل المضارع الآن والفعل المضارع في المستقبل قال والمضارع للحال والاستقبال فهو مشترك في الفعل المضارع ما هو بس الفعل الآن الآن والقادم مستقبل وقد يطلق على الماضي لإفادة الاستمرار أحيانا ويصدون يعني صدوا ولا يزالون يصدون هذا ما يتعلق بالمشترك ومعرفة المشترك مهم وله أثر كبير في معرفة مثل أيضا مثل إيش النكاح النكاح ما يطلق عليه على الوطء الجماع وعلى العقد وأكثر ما يطلق في القرآن على العقد يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن يعني نقد طيب الزاني لا ينكح الا زانيه ايش معنى هذا خلاف بعضهم قال المراد الوطء بعضهم قال المراد الزواج خلاف طويل في الايه ولذلك من اكبر اسباب الاختلاف في كثير من الالفاظ قد يكون المشترك يعني من باب التضاد مثل العسعس والليل اذا عصس ايش معنى عصس اقبل وادبر طيب هل يمكن حمل الايه على المعنيين المتبادل يمكن اذا فكت الجهه لان لليل اقبالا واجبارا والليل وهذا من اعجاز القران استخدام اللفظ الذي ومن الانعام حموله وفرشه ايش معنى فرشه يلا عاد فكروا ايش معنى فرشه هذا لفظ غريبه من من اسباب الغرابه الاشتراك. ما معنى فرش ها؟ ومن العام حمولة يحمل عليها الحمل الثقيل وفرش مقترب من الأرض كالفراش أو يؤخذ منه ما يفترش أو الذي إذا ذبح فرش على الأرض وذاك ينحر ولذلك هذا من أسرار الألفاظ القرآنية يستخدم استخدام يحتمل معاني متعددة وأحيانا تكون كلها مراده الأصل أنها قريبة ثم رفعت طيب الخامس الترادف نختصر لأجل الوقت الترادف الخامس المترادف المترادف عكس المشترك ايش المشترك؟ لفظ واحد له أكثر من معنى والترادف لفظان لهما نفس المعنى هل في اللغة ترادف؟ قعد جلس نفس المعنى ولا تختلف طيب يجوز ويوه. وقف فقعد وكان متكئا فجلس تستطيع ان تجزم بهذا صعب على كل حال من العلماء من قال لا ترادف في اللغة في القرآن من باب اولى ومنهم من قال لا فيه ترادف وهذا متجه فيه ترادف أما القرآن ففيه ترادف لكنه ترادف نسبي يعني ترادف من جهة لكن فيه تباين من جهة أخرى مثلا قد يكون السيف المهند الحسام السيف المهند الحسام إيش في كلها؟ السيف طيب هو السيف وهو المهند وهو الحسام مترادلة من حيث دلالتها على الذات فكلها تدل على الذات على السيف ومتباينه من حيث بينها اختلاف أن كل لفظ منها له معنى يخصه فالمهند للذي صنع في الهند والحسام للحاد الذي يحسن بسرعة واليماني للذي صنع في اليمن فبينها مع انها تدل على ذات واحدة لكن فيه اختلاف وهذا الأقرب يعني أي مثلا لا ريب فيه ايش معنى لا ريب هل لا ريب هو لا شك لا شك لا ريب نفس معنا من جميع الوجوه لا فالريب هو شك مع تهمة أو شك مع شيء مع ريبة فليس هناك لفظان مترادفان من جميع الوجوه لكن يكون الترادف في الدلاله على معنى مشترك معنى عام وفيه اختلاف اذن اسماء الله اسماء الله متراجعه من حيث دلالتها على الذات قل ادعو الله او ادعو الرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى اذا كان المقصود الذات الله يا الله يا الرحمن المقصود شيء واحد لكن اذا كنت تريد معنى الاسم فالرحمن غير الرحيم غير القدوس غير السلام من حيث هو اما من حيث الدلاله على الذات فواحده تدل على الله من دعوت دعوت الله دعوت الرحمن دعوت الكريم مترادفه لانك تريد الله سبحانه وتعالى لكن ما الفرق بين الرحيم والقدوس في فرق قدوس من الطهاره والكريم من الكرم والعطاء رؤوف رحيم نفس المعنى ولا تختلف ولذلك يبحث في دقائق الالفاظ لذلك قال العلماء يستحيل أن يوجد في القرآن كلمة يمكن أن تأخذها وتضع مكانها كلمة أخرى من جميع تؤدي المعنى ما ما تقدر ليش؟ بس متى يطلق ذوب معنى صاحب؟ دائما. ما ما ياتي دائما ذو بمعنى صاحب من جميع الوجوه لو لو قلت لك وين كنت قبل العصر وكنت مع صاحبك وش تقول بتقول كنت مع اللفظ الثاني جبه كيف ما تجي تختلف تختلف هم قصدك انها نفس اللفظ. المعنى لا التبين يختلف عن التثبت التبين أن تتأكد من صحة الخبر والتثبت في معنى التأني لا تستعجل فالتثبت غير التبين التبين تتأكد ممكن تتأكد على طول والتثبت لا تستعجل مثل التأني تتثبت هو بينها بينها قدر رسبي من المعنى المشترك لكن كل لفظ يدل على معنى فيه زيادة عن المعنى الآخر وهذا من أسرار الاعجاز في القرآن قال المترادف الإنسان والبشر الإنسان والبشر هو مترادفان من حيث الدلالة على الذات على الشيء لكن الإنسان ليش سمي إنسان وليش سمي بشر سمي بشر لأن بشرته ظاهرة بخلاف المخلوقات الأخرى يغطيها ريش أو صوف أو كذا والإنسان بشرته ظاهرة وسمي إنسان ليش ها لأن ينسى لا ما هو كذا لا ما هو من النساء لانه يؤنس يشاهد بخلاف الجن التي لا ترى والحرج والضيق قالوا الحرج بمعنى الضيق وقد يكون بينهما الحرج قد يكون الشيء المعنوي والضيق الشيء الحسي يعني قد ترد اليم والبحر طبعا اصحاب كتب الفروق يفرقون بينها فروق دقيقه لكنها من حيث المعنى العام فيها ترادف والرجز والرجس والعذاب كلها بمعنى واحد هذا ترادف قال السادس الاستعارة من الأنواع المتعلقة بالألفاظ الاستعارة الاستعارة طبعا هي تشبيه لكن بغير أداة تشبيه تشبيه يفهم من من الكلام بدون أدوات التشبيه أداة التشبيه كاف ومثل فكلام يفهم من التشبيه أو من كان ميتا فأحييناه شبه طبعا معناها المؤمن الكافر والمؤمن أو من كان ميتا يعني في الكفر والجهل فأحيناه بالإيمان فشبه الكفر بالموت والإيمان بالحياة لكن قال هل قال الكفر كالموت والإيمان كالحياة لا هذه يسمى الاستعارة وآية لهم الليل نسله منه النهار الليل نسرخ منه النهار السلام طلبات اقام اعطنا دقيقتين بس الليل نسرخ منه النهار السلخ يكون ليش سلخ الجلد على الذبيحه يعني ك... كان شيء يغطي شيء ثم سلخ فالشاهد ان او طيب مثل في الغيبه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فقاله استnoc厘نا أيحب أحدكم فيه تشبيه تشبيه بس بدون ما قال مثل الذي يغتاب كمثل الذي يأكل أو مثل الذي يغتاب أخاه كالذي يأكل لحم لا قال او من كان ميتا يا ايها الذي امنوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم هذه استعارة فيها تشبيه لكن تشبيه بدون أدواته ثم اخي اخيرا اخر نوع السابع التشبيه التشبيه واضح ثم شرطه اقتران اداته وهي الكاف ومثل ومثل وكان وامثلته كثيره يلا اعطونا امثله كثيره مثلهم كمثل الذي استوقد نارا او كصيب من السماء ك كصيب كثير مثل الذين كفروا بربهم كرمات ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة كثير جدا ومنه الأمثال الأمثال القرآنية تدخل في التشبيه الأمثال القرآنية تدخل في التشبيه وهو صنفت في كتب وأولفت تشبيهات القرآن الأمثال في القرآن وبهذا ننتهي من هذا القسم المتعلق بالألفاظ وغدا بإذن الله نكمل ونكمل إن شاء الله تعالى بقيه الرسالة في الاقسام الاخرى اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى وان يرزقنا جميعا العلم النافع والاعمال الصالح شكر الله لكم حسن استماعكم وانصاتكم والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين